الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن ع و م بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لك له وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثه ب د ع ة ك ل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة بدعه في الدرس الماضي تكلمنا بايجاز المصدر ا ل أ و ل من مصادر التشريع والدليل ا ل أ و ل من ا ل ي ل الشرعيه وهو دليل ا ل ن ص ر الكتاب واليوم ن أ خ ذ الدليل الثاني الذي هو العصر من اصول التشريع والدليل الثاني من ا ل ي ل الشرعيه وهو دليل ا ل س ن ة و ا ل س ن ة مكانتها للتشريع ومكانتها الجهه الجهه تفجيتها مستمده كما ان شاء ا في د ر س الماضي مستمده من الكتاب ل أ ن الله سبحانه وتعالى أ و ج ب ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه وسلم ف ق ا ل و ع ط ي ه ا ل ل ه و ع ط ي ه ر س و ل فقالوا راته الله و ا ت ر س و ل الله و ا ت ر س و ل الله و ا ر ى ر و ل ا ل و ا ر ى ر س ل الله و ا ر س و ل الله واترى ر و ل الله ا ر ل الله ا ت ر ى ر ل الله ا ر س و ل ا ل ل ت ر ى ر ل الله و ا ت ر س و ل الله س و ل الله و ا ت ر ل الله ى رسول ا ل ه و ت ر ى رسول ا ل ل ى ر ل الله و ى رسول الله و ى س و ل الله و س و ل الله و ا ت س و ل ا ل ه ا س و ل الله واترسول الله ا ت ا ل ل ت ر س و ل الله و ا ت الله و ا ت ر ل الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى من يُطِع ر س ولكن ه الله فقد أطَعَ ل ل و ذ م المواضع ا ل ت ي ي ج و ف ي ه ا يجوز ف ي ه ا ا لدينا ع ط ف ل ل ه و رسول ه هذه ا ل م و ا ض ع م و ض ع ا ل ط ا ع ع ن د م ا ي ق و ل الله و ي ع ط ي ه ا ل رسول ن الله م و اختصوا سبحانه ويعطينا ا ب د ر س ا ل عبد الله وعبد الرسول. و ا ل ر ه ب ة و ا ل ر غ ب ة و ا ل خ ش ي ة وما إ ل ى ذلك هذه كلها لله سبحانه وتعالى أ م ا الاتباع فهو كما هو حق لله سبحانه وتعالى فهو حق لرسول ل صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه و ي ر ز م و ن اتباعه ويدل على أ ن ا ل س ن ة من عند الله سبحانه وتعالى كما أ ن ا ل ق ر آ ن من عند الله وهي مثل ا ل ق ر آ ن من ج ه ة ا ل ح ج ي ة ولذلك ثبت في الصحيح بسند داود حديث اقدام ل بن معدي كرب رضي الله عنه أ ن ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أ ن يدفع أ ح د ن ا م ت ك ر ا على اريكته شبعان ياتيه ا ل ا م من امر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه الا اني اوتيت ا ل ق ر آ ن ومثله معه الا اني اوتيت ا ل ق ر آ ن ومثله معه السنه به ا ل ق ر آ ن صحيح انها ليست مهله في درجه التواتر التي حصل عليه ا ل ق ر آ ن وفي قطعيتها ع ان منها ما هو قطعي وهو اكثرها لكن وان لم تكن به القران من جهه الا انها ولم تكن به القران من جهه التعبد من ل ف ظ ه ا وما الى ذلك إ ل ك ن قران يجيئ وجيئتها من م ط ل ع الله و ل ك قران ومن ه ا ا ل ه هي راسها سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ا ل سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ه ن ه سنه ه سنه ه سنه س ن ا د ساد ساد ساد ساد ساد ساد ا د ساد ه ي ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ت ا د ة ا ل م ح ا ف ظ ع ل ي ه ا ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ي ت ع ت ا د ه ا شخص م ع ي ن أو ن ا س م ع ي ن و ن و ي ت و م و ن ع ل ي ه ا ا س م ى س ن ة ا ي ق ت ا ل س ن ة ب ن ي ه ا ا ل ن التي ت ت ا ف م ن ي س ي ر س ن ه ا ل ي ت ت ب ع ه ن ة ي ق ت ب ع ه ا السنه ا ل ي ا ا س ن ه ا ل ي ت ت ب ع ه ن ه ا ل ع ه س ن ه ا ع ه س ن ه ا ل ي ن ة ومنه قوله سبحانه وتعالى س ن ة الله بالذين خ ر و ا من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبدل ف س ن ة الله سبحانه وتعالى هي عادته ا ل د ا ئ م ة بالأمم ع الامم ئ ة ب ا ل أ م هذه س ن ة ه فيها ف س ن ة ه أ ن ه دائما يبعث الرسل ويكلم بهم بعض الناس ويحاربهم البعض ه م يبتلى أ ت ب ا ع الرسل ثم تكونهم ا ل ع ا ق ب ة هذه ا ل س ن ة ل ا ت غ ي ر دامت على م م ا ل س ا ب ق ة وتدوم على ا م م م اللحق. هذا معنى اللغوي ل ل س ن ة أ م ا بالاصطلاح فيختلف العلماء باصطلاحه ب ا ل س ن ة ح س ب العلوم الفقهاء لهم ب ا ل س ن ة الاصطلاح وعلماء العقائد لهم ب ا ل س ن ة الاصطلاح وعلماء الاصول لهم بالسنه الاصطلاح الفقهاء عادت يصطلح على ان السنه هي نوع من انواع المندوب كما مر معنا أ ن المندوب أ ن و ا ع منهما هو سنه مؤكده و م ا هو سنه يعني غير واجب لا تقابل عندهم الواجب يقال و ا هذا واجب وهذا هذا جهل واجب وهذا جهل س ن ة فيقصد ب ا ل س ن ة ما هو قاصر عن الوجوب مع طلبه هذا ب ا س ت ل ا ح الفقهاء اما ب ا س ت ل ا ح علماء العقائد وعلماء الدراء ان <تصفيق> ا ل س ن ة عندهم تقابل البدعه ف ق ا ل هذا الامر س ن ة وهذا ا ل أ م ر بدعه وبهذه القسمة, القسمه ليس هناك بالتقسيم الى اسمين قسم ا ل أ و ل ا ل س ن ة والقسم الثاني بدعه وليس هناك و ا س ط ة بين ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة وهي أ م ر توصف به ا ل أ ع م ا ل التي يتعبد بها ولا توصف بها العادات لا يقال بعادات هذه ا ل س ن ة لا يقال ر ان صنع ة ه ذ ه القنين س ن ة أ و بدعه ل أ ن ه ا ليست ع ب ا د ة ا ص ل حتى وصلت بذلك إ ن م ا يوصف <تصفيق> ا ل أ م ر الذي هو تعبد أ و يفعله الشخص متعبدا به لا يسعى لهذه التعبد إ م ا ان يكون س ن ة إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه و إ م ا ان يكون بدعه اذا لم يكن مشروعا وليس هناك و ا س ط ة بين ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة وليس هناك ب د ع ة ح س ن ة بهذا المفهوم للسنه ليس هناك إ ل ا س ن ة ح س ن ة او ب د ع ة س ي ئ ة وليس هناك و ا س ط ة بين ذلك وما ينقل عن ب ع ض العلم كالعزيز بن عبد السلام وغيره من تقسيم ه البدع إ ل ى ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة بدعه و ا ج ب ة وبدعه م س ت ح ب ة وبدعه م ح ر م ة وبدعه م ك ر ه ه ي ق ص د به البدعه بمعناها اللغوي وهو ا ل أ م ر المحدث ليه ليه على لكنه ليس للدين أ م ا ا ل أ م ر ا ل م ح د ث في الدين الذي ليس له أ ص ل في الدين يدل عليه فهذا ب ع د احداه ث ب د ع ة ولذلك كان من خطب يبتدئ الناس ل م خطبه دائما بقوله بدعة ضلالة ه فيها الكلية استهناء محدهات ليس كل, كل بدعة, كل بدعه أ ي كل م ح د ا ج في الدين مما يتعبد به اما المعنى اللغوي البدعه فقد يطلق على أ م ر المحتاجه و إ ن ك ا ن دنيويه ليست ت ع ب د ي ة أ و يطلق على أ م ر تعبدي الذي حدث فعله مع وجود شيء في ا ل ش ر ع ي ه على مشروعيته ل ج م ل ة كما قال عمر رضي الله عنه ن ع م ة البدعه عندما راه يصلون التراويح وتعلمون التراويح ليست مبتدعه نوع انما اصلها مشروب والنبي صلى الله عليه وسلم تركها لمانع خشيه ان تفرضها المانع قد أ امن بعد موته صلى الله عليه وسلم الرجوع اليها رجوع إ ل ى سنه ومن هذا النوع من هذه السنن التي تقابلها ما حصل في ح د ي جليل من عبد الله بن جل عندما جاء قوم مشتاق لبالي من مضر او عامتهم من مضر رأى ولكن يجب ان يكون ه ن ا ف ا ف ا ل ن اجل ان ف ا يكون ه ن ا صدق ر ج ل من د ي ن ا ل ه و ب ر هناك و ع ت ر ه حتى ق اجل ل و ب ش ق ي ت و ن ه فرجاء ا ل ن ا س ب ع ض ه من ا ج ت ان يكون هناك افضل من ا ج ت ان يكون هناك افضل من ا ج م ان يكون هناك افضل من اجل ع ن يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك اجل ي و ص ل بكونه بدعه حسنه مثلا لا هذا أ م ر كان و ا موجودا لكنه ابتدا أ ح ي ا ء من جديد بعد ا مات فيكون له أ ج ر ه و أ ج ر ه أجره من عمل به ولعلكم ت د ي ك و ن سر إشارتي هذه الاشاره ع ن ه ا قد تكون خارجه قليلا عن موضوعنا ب بأنه بضعة وغيرهم يصفوا حسنة <تصفيق> نعم وفي استلاح ا ل ف ق ه ا ذكرنا استلاح الاصوليين ا ل س ن ة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في ا ل ق ر آ ن ما صدر عنه ما ليس في القران في قول او فعل أ و تقرير لاحظوا ا ل ت ع ل ي ق الذي ق ر أ ت م ه في المصطلح ما هو لانه يدخل الى الصفه الخرطيه والخلقيه ة ص ح لكن الصفه الخرطيه والخلقيه لا تستمتع منها احكام لذلك الرسول يستبدلونها ن بالتعريف يقفق عندنا ما ثبت من قولي آه. آه. آه. <تصفيق> او تقرير لان هذه تقرير لان هذه تقرير ل ا من قول صلى الله عليه وسلم او من فعله صلى الله عليه وسلم او من اقراره لفعله او بمجلسه فاقره ب و ج ه من اقرار كان يسكت عنه او يسكت عنه أ و يظهر ش ي ي ر ه و في وجهه ف ع ل يدل على ا ر ض ا ما حصل من استبشاره و ذ ه ل ل ه او يظهر في وجهه انكاره فيعرف أ ن ه مكروه وقد يظهر انه محرم مثلا فقال هذه س ن ة ا ل س ن ل ي ق ر ا ه ة دلت على منعها الفعل او دلت على ك ر ا ه ت ه ا الفعل او دلت على استحبابها الفعل او ما الى ذلك إ ذ ا م ص د ى وسلاسل من غير القراءه من قول أ و فعل أ و تقرير هذا يسمى باستلاحيه اصول ا ل س ن ة تنقسم ا ل س ن ة <تصفيق> الى اقسام كما مر معنا دائما في, في التقسيم دائما نرى بالاعتبار الذي يقسم عليه ثم نذكر ل ق ي د التقسيم من جهه م ا ي ة ا ل س ن ة تنقسم الى ه ا ي ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة س ن ة ق و ل ي ة س ن ة ج ع ل ي ة س ن ة ت ق ر ي ب ي ة ا ل س ن ة ق و ل ي ة هي ا ل أ ق و ا ل ا ل م ر و ي ة ع ن ي ه ا ل ص س ل ا م التي قالها لمناسبات م خ ت ل ف ة و ل أ غ ر ا ض مختلفه مقاصد وباي مراد بين الحديث ا ل س ن ة ا ل ق و ل ي ة أ و اذا أ ر د ت ا د ق ة نقول ان السنه بمفهومها عند الرسلين هي ت خ ص من ا ل س ن ة م ف ه و م ه ا عند المحادثين لان تلك تشمل القول والفعل و التقرير و ا ل ص ل ة الخطيه السنه القوميه ل ن ه ة وآلات والصر كل عكامة ما يسمنا ي ا ا ليس رسول الله ع ه و ل م كذا هناك النيئات الإسلام على بني خلاف بينه العلمي ب أ ن القول مصدر من مصادر التشريع و ل ن ه ا ت خ ذ من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و ل ي ه لتكون لها مسؤوليه ل ت ك لها ل س ؤ و ل ي ه ل ت ك ا ن أ م ر ؤ ل ي ه لتكون لها مسؤوليه لتكون لها م س ؤ و ا لتكون لها ل س ؤ و ل ي ا لتكون لها م س ؤ و ي ه لتكون لها مسؤوليه ك و ن لها مسؤوليه لتكون لها مسؤوليه لتكون ل ا مسؤوليه لتكون لها م س ؤ و ل ه ل ت ك ن ل ه م س ل ي ه لتكون لها مقاله ل ت ك و ب لها مقاله لها م م م م م م م م ل م ل م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ل م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م وما ينطق عن الهوى من هو الا واخر منه هذا المقصود إ ذ ا حد نص ا ا ص س واتكلم به أ م ر متعلق أ م ر تشريعي أ م ا إ ذ ا تكلم ب ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة ا ل ب ح ت ة فهذا ف ي ه محل إ ش ك ا ل عند ه العلم ا ل س ب ب ان نص عصه م ر ة جاء الى قوم يودرون النخل ف س أ ل ه م عن ش أ ن ا ل ت أ ب ي ر فانه فهم منه أ ن ه لا داعي ل ل ت أ ب ي ر او كذا ولم تهمل نخله م في تلك ا ل س ن ة فلما كان في س ن ة أ خ ر ى ل م ا أ خ ب ر و ه قال أ ن ت م اعلموا انهم و ر ي دنياكم ولكن هذا ا ل أ م ر يعني ضابط ما هو س ن ة ق و ل ي ة ما هو دنيوي وما هو ب ت ع ب د به ضابط دقيق جدا ولذلك ي ك ث ر و ل حرام خ ا ص ة من المانيين ع ل و إ ش ب ا ه ه م ف ي ع ص ر ن ا ي م ك ي ت ع ل ق و ن بها ذ ا ل ن ص و يدون ان ي ش ع ل و ا أ بعلم صلى الله عليه و سلم ش ل ل ا يقول ل ا يقول لها يقول ل ا ي و ل ه ا يقول ل ا يقول لها يقول ل و ل ه ا يقول ل ا ي ل لها يقول لها يقول لها يقول لها يقول ل ه يقول ل ا يقول ن ا يقول لها و ل لها ل لها ي ق ل لها يقول ا يقول لها ي ق ل يقول ل ا و ل ا ق و ل ل ا ق و ل ل ق و ل ل ا ل ق ر آ ن م ع ج ز ة خالده وفيه اشارات الى امور د ن ي و ي ة و ع ج ا ز مجالات د ن ي و ي ة وما الى ذلك ولكن عموما الاصل ان ن ص ا س م ا ج ا لبيان الاحكام ولم ي ع ت ب ل بيان الدنيويات وما الى ذلك والاصل ان لا نبحث الامور ا ل د ن ي و ي ة ا ل ب ح ث ه يسال فيها الاختصاص والعلم بها ويتبع قولهم بها ما ل ن يصادم صريحا ل ل ن ص و ص القاعده ا ل م ع ر و ف ة عند العلمي التي جاءت من استقرائهم النصوص الشرعيه ان النقل الصحيح ا لا ق يعارض العقل الصحيح ا لا يعارض النقل الصحيح من أن نهجviamente أج أن نهجل نهج عمل بالفعل أ م ا ا ل س ن ة ا ل ف ع ل ي ة ذ ا ي ح ج ة أ ي ض ا ً ولكن بها تفصيل ف أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم ليست على م ر ت ب ة و ا ح د ة في ا ل ح ج ي ة م م ك ن تقسيم و افعاله إ ل ى أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل أ ف ع ا ل ج ب ل ي ة أ ف ع ا ل فعلها صلى الله عليه وسلم لكونه بشرا ل م ق ت ض ى بشريته لكونه ي أ ك ل ويشرب وينام وما إ ل ى ذلك هذه أ ف ع ا ل ج ب ل ي ة بشريه ل ي س ت م ج ا ل ا ً ل يكونوا لا مجالا ح ل أ ن ه ا لا تدل لا على ش ي ء أكثر م ن ا ل ا لانهم يجب ا م ش ر و ع ن و ا مجالا ل ا ل ز م ا ن و ا ل م ك ا ن و ا ل ر و ج ا ل ت ي ف ع لانهم ه يجب ان يكونوا مجالا لانهم يجب ان و م ك ا ن و ا م ب ا ل ا لانهم يجب ان ي ك ب ن و ا مجالا لانهم ي ل ب ان ي ك ع ل و ا مجالا كان وجد أ ن قومه ك ا ن ي ف ع ل ه ا فعلها وكل شخص في تلك ا ل ب ي ئ ة وفي ذلك المكان يفعلها أ شخصا ما كان ي د ي ل شعره ويظهرهم جديلتين أ و ثلاثه هذه ا ل ع رجال ب ر العرب ونساءهم كانوا يظهرون مع اختلاف في ه ي ئ ة الظهر لكن رجال العرب يظهرون شعرهم ضفائي وهذه ع ا د ة المجتمع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل بدايه ا ل أ م و ر أ ن ه لا يخالف ع ا د ة المجتمع في ا ل م ل ب س و ف ي ا ل م ظ ه ر العام يضبطه فلا ي ط ي ل الثوب مثلا ً ولا يكون الثوب فيه كشف في ا ل ع و ر ة أ و تحديد او م ا إلى ذلك ولكن في نفس الوقت يلبس ن و ع ي ة اللباس الذي كان يلبس ك الجب ن ي ب س ا ل ا ل ر و م ي ة ويلبس ا ل ملابس ا ل أ ز ر التي كانت م ع ه و د ة عند قومه والنعال وانواع الخفاف التي كانت م ع ه و د ة وكذلك ي ش ي ء الشعر كان يفعل به مهنه ل ذ ن هذا ف ع ل ق د ي ق وقت يشعر بالمشتري ا ل م ج ت م ع ي ك ل ا ويراه ويراه ويراه ويراه ويراه ويراه ويراه و ا ه ويراه و ر ا ه ويراه ويراه ويراه ويراه ويراه ويراه و ي ر ه ويراه ويراه ويراه ويراه و ي ر ه و م ر ا ه ويراه ويراه ي ر ا ه ويراه ويراه ويراه ويراه و ي ر ه ويراه ويراه ويراه و ي ر ا ويراه و ا ه ويراه ويراه ويراه ويراه ي ر ا ه ويراه و ي ر ا و ي ا ه و ي ر ا ويراه ويراه ويراه و ي ن ا ه ويراه ويراه ويراه و ا ه قال ابن عبد البار مهند في التمهيد ولا يفعله عندنا يقصد في الاندلس في زمانه إ ل ا فساق الجند أ و ع ب ا ر ة ا ل ط ي ر ل ه ا الجند والفساق يعني مثال العمامه ك بعض الناس حتى ان يفقها عدها من السنن وما جعلها أ م ر ن ي ق ان ا م ة حتى ي ن بعض ا ل م س ا ئ ل يقول ف ي ان ا ل م ا م ل طرحها حتى ل م س ا ل يقول لك ان ا م س ا ئ ل يقول لك ا ا ل م ا ل ق و ل لك ان ا ل ع م ا م ل من ه هال ذ لك ان المسائل يقول ن ي ل م يرد ف ي ف ض ل لك ان المسائل يقول ل ان المسائل يقول لك ان ا ل م ا ئ ل يقول لك ان المسائل ي ق ان ا ل م ا ل يقول لك ان ة ل م س ا ئ ل ي ق ل لك ان المسائل يقول لك ان المسائل يقول ل ان المسائل ي ق ك ان ا ل م س ا ك ان ا ل ب س ه ا ئ ي ق و ك ان ا ل م س ا ئ يقول لك ان ل م ا ل ي و ل لك ان ا ل م س ا ل ي س ت ل ه ان ا ل م س ل و ه لك ا ا ل م س ا ل يقول ل ا ل م ا ئ ل ي ق ل لك ك م ه لكن ا ا يكونون ساساً لو ح ل ة سنة مهلاً يغمه الشراب الحلو لأنه يحب الحلو يشربوا كان قال قد المسألة فعلت ط ر ي ة ي س لكن لو فعل الشيء إ س ا ن من هذا دون أ ن يصادم النصوص ك م الاخرى هو ا ن ص ص و ل أ يعني مهلاً في شار شار الشعر مهلا مائلي عندنا شعر الشعر شعر نحن النباس عندنا نصوص مهلاً مهلاً تنهى ع ن الشهرة م ث ل ا إذا ف عنها في المسجد ن ولكنها أن م ل أ تتحدث عنها ي ب في المسجد ر ولكنها تتحدث عنها ذ في ع ل سنة ف نفسه و ل ك ن ل أ م ر خ ا ر ج عنه هذا شيء اصلا ل التشريعية أ وهي ا وهي في الافعال أ ع إنها دالة التشريع ودال على ودالة على أو وجوب أو الأصل خاصه اذا وقعت هذه ا ل أ ف ع ا ل في اثناء عباده من العبادات ف ا ل أ ص ل ان هذه <تصفيق> ولذلك ت القبرة للتشجد و لا يقبل قول من ذلك ه للفقهاء الى أ ن بعض ا ل أ ف ع ا ل ج ب ل ي ه معنا واقع جسد مهلاً. الجسد تار يقع يقع يقع في ع ب ا د ة جسمه مثلا الجسمه التي يقع رساله في ر ك ع ة ا ل أ و ل ى والثالثه ة من ص ل ا كان لا يقوم من ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ل ث ة حتى يجسمه المعروف عن الفقهاء بجسمه ا س ت ر ا ح ة ه ا ي ا ل ج س م ذ ب ت ت في الصحيح عن رساله و ل ف ع ل هذا ا ا ل ص ل ا ة و اصلا ل أ ن ف ع ل ه ل ل ص ل ا ة لبيان ا ل ع ب ا د ة وليس امرا جبينيا فقد صلوا كما ر أ ي ت م ا ل م س ا ل و اذا إ فعله لهذا الفعلي يكون ليس واجبا كن تشريعا و ن س ا ل ه م هناك بعض ا ل أ ف ع ا ل أ خ ر ى يتردد في ه ا ا ل ن ظ ا م بعض ا ل ف ق ه ا يجعلها ج ب ل ي ثم ب ع ض ما يجعلها ق ب ب ه بحسب ق و ة القراءه التي ترجح هذا وترجح هذا لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من محصب نزل من محصب بالمنن وبعد نزوله ذلك انصرف الصحابه ا خ ت ر ب و ا عمر و ا ب ن ه عبد الله ذهبوا الى انه سنه ولكن هذا من ا ل س ن ة ا ل ت ي ي ب ا ل ح ا ج ة أن ي ع ت ن ي ب ه ا ع اي شغل عباس و ج م ا ع ة ه بل فعله ل ك و ن ه كان اسماعيل ح هو فقط هو ما كان هال على الطريق فنزل حتى يكتمل عدد الصحابة هذا ع ل ى ا ل ط ر ي ق ف ن ز ل ح ت ى ي ك ت م إلى عدد ا ل ص ح ا ب ة ي س ي ت و ر ي و ل م ي فهذا ع ل ت ع ب و ن هذا النوع ي خ ت ل ف ف يوم الله ا ر ع م ن ذ ل ك ا ل ذ ي خ ت ل ف ف يوم الله ا ل م أيضا بعد مراجعهم تعبوديته و ل ت ي يضج ع ل ى ا ل شخص بعد ركعتين الفجر هل فعلت على السنه لكي يستريحها بعد قيام الليل قبل ا ل ص ل ا ة ويستجمد ام فعلها تعبدا باصل هو تعبد و لكن ما ل ع ل م ا ء ي م ن ت ه ا بانها ج ب د ي ا و هكذا هناك بعض الافعال يتردد في ش أ ن ه ا وبعضهم يراجحوا ج ب د ي ت ه ا وبعضهم يراجحوا تعبديتها و ذ ل ك هناك بعض ا ل أ ف ع ا ل فعلها ل ن باعتباره قاضيه ا أو ف ع ل امير باعتباله أ جيشه ن ا ا ك بعض ل أ فتختلف ع ا ل ص امراره ل العلم بها بناء على اختلافهم في حكمه بها هل هو حكم ساري هل هو فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم تعم كل زمان ومكان ام هي تصرف ب ن ه باعتباره أ م ي ر ا يناسب لها تقديره لوقائع الحوادث بذلك تلك الغزوه هذا باب م ا س ع ل ل خ ل ا ف لذلك اختلف الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله س ل م اختلفوا فيها ه ذ ا تشريع عام فكل من قتل قتيلا فله س ل م ه حتى ولم يعطيه له الامير أ م انه أ قالها باعتباره اميره أ ر ا د ا ل يراغبهم بالغزو ويشجع جنوده الذين معه فقال من قتل قتيلا بل هو سلم وعلى ا ذلك لا يكون السلم للقاتل إ ل ا اذا كان الامير قال من قتل قتلهم من يدري ولذهل على ذلك اكثر من هذا حتى انه ذ ي ه ا امام المالكيه امام القرابه ف ه ا الدين القرافي أ ا كتاب الإمام الأحكام سمع الفرق بين الفتاوى, الفتاوى والاحكام, والأحكام يميز ف ي ه بين ما هو فعله صلى الله عليه وسلم حاكما به حكما وما فعله فتوى ما فعله فتوى وما فعله قضاء قال هذا حكم قضاء وهذا حكم وهذه فتوى ومن ذلك عندما جاءت هند ز ه ي ة ت بسفيان من د و ل ة ع ت ب ة ف ل ى ل ه ع ل ي س ل م تستاذنه في أ ن ت أ خ ذ ه فقالت إ ن م ع ا و ي ة رجل مسيح ل ن أ ب ت س ف ي ان قصد ل م ا ل م ان ت ت ع م ع ن ى ش ح ي م ي ع ل ق ا ل م ف ا ت ي ح و ل م ا ي تتعلم ان ت ت ع م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ل ان ت ت ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ان ت ت م ا يكفيك وولدك ب ا ل م ع ر تتعلم ا ل ح ا ل ت ه ع ل م ان تتعلم ان ت ل م ان ت ت ل ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ل ن ب ي ص ل ى ان ل م ع ل م ان ت ع ل م ان ت ل م ا ع ت ب ا ر ه م ف ت ي ا افتى به كل أ م ر ا ن انها إ ذ ا كان زوجها بهذه الحاله ان تاخذ ما يكفيها بالمعروف او هذه فطوى خ ا ص ة ك أ ن ه ا هو حكم بهذا لما علمه من حاله أ ب ي سفيان م ه ل ا تصدقها على ذلك وبالتالي حكم في ح ا د ث ة م ع ي ن ة بناء على ثبوتها عنده وقد لا تثبت ح ا د ث ة أ خ ر ى أ و يكون تقدير ا ل م ر أ ة لشح زوجها ليس في محل ه م ه ل ا إ ذ ن هذا ن و ع من ا ل أ ف ع ا ل فعله باعتباره حاكمه وهذا فعله باعتباره قاضيه ا باعتباره مفتيه هناك فرط بين ا ل ق ض ا ك م والفتوى الفتوى ا ل ص ا ل ح ة لكل زمان ومكان والقضاء خاص ل م ل ا ب س ا ت م ع ي ن ة وزمان ومكان معينه يبحث عن القراءه ان ترجع ليس هناك ضابط لكل ا ل حالات ت أ خ ذ به لكن في كل ح ا ل ة ي ظ ا ل مرجحات يترجع هذه ا ل ح ا ج ة ه المقصود بها هل, هل هناك ا ل أ ص ل والتشريع من يريد ان يصل الى عن ذلك ا ل أ ص ل هو الذي يحتاج إ ل ى قرائن ق و ي ة و ؤ ك ل ه د ع و ة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبتت خصوصيته فهل هم الافعال ان كان س ن ة بحقه ل أ ن ه ليس س ن ة بحقنا ك ا ف ت ص ا ص ه ا ل و ص ا ل ه الصوم ونكاح ما زاد على الله ع ن النساء وغير ذلك ويعمل لي الصحيح يختص لا أنه أ ن ه لا يجب ان يفتح وجوبه عليه وعلى امته و إ ن كان بعض ا ل ط ه ا ر ى أ ن ه م ن خصائصه سنه وجوب قيامه هناك <تصفيق> نعمه ا ل أ غ ع ا ل يكون بيانا لمجمل يعني الفعل في أ ص ل ه يدل على ا ل م ش ر و ع ي ة وعلى ن ب ا ح لكن قد تحتف به قراءه انتقل بها عن ذلك إ ل ى أ ن يفيد الاستحباب من السنية المؤكدة وقد يزيد ويدل على الوجوب ق د اختلف العلماء بفعله صلى الله عليه وسلم اي ا ل أ ص ل في أ ن ه الوجوب وهذا مذهب جماعه ة ن ق ل رجحه الباجي ونقله عن جماعه ة عن مذهب ا ل جمهور ي في يدل على المشروعية المشروعية يحتاج ذلك على على مطلق وأن الوجوب يحتاج إلى زائد على أنه وأن زائد مجرد ترفيعي بل المداوم على الفعل تدل... لا تدل على الوجوب و إ ن م ا تدل على ا ل س ن ي ن على ا ل م ش ر و ع ي ة أ م ا إ ذ ا جاء النص بين ا المجملين فهنا فهذا بعض الوصول إ ل ى أ ن ه ي ف ي د الوجوب ك أ ن يقول صلوا كما رايتم ليصلي ا فما يصلي بعدها و ب ا ش ر ة ص ل ا ة فهذا بيان لذلك ا ل م ج ر ل خذوا عني مناسككم فيما يفعله ى أ ف ع ا ل افعالا ل ي ليست م من ل و ا بعد ذلك وقدره خ ا ر ج ي ة تدعمه حتى ي ر الله وهناك نقطه ر ا ج ع ا ل ل ا ف ت د ا ء ليس بيان لواجب فهذا ليس ا ل و ج و ب النوع الثالث من ا ل س ن ة ا ل س ن ة التقريريه ة و و أ ن يقع فعل ه أن يقع على فعله أ و قول ه بمجلسه صلى الله عليه وسلم او يبلغه مما لا يمكنه يسكت عليه او يقر عليه بشيء نظر من السكوت كان يظهر استحسانه بقرانه صلى الله عليه وسلم لي بناء الجاريتين الصغيرتين في ام العيد عندما انكره عمر رضي الله عنه قال ب م ز م و ر الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فان اليوم يومين هذا فيه ق ر ا ر من ا س ا س ف شاره صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك المدرجي ورجل من بني مدرج وهم قوم من العرب اريد ب م ع ر ف ة ا ل آ ث ا ر والشبه بين الناس وهذا يسمى ا ل ق ي ا ف ة وكان أ س ا م ه بن زيد وزيد, وزيد.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 وفهم العلماء من استبشاره هنا و إ ق ر ا ر ه حكما مهما ا ل س ي ا س ة الشرعيه ة وبالقضاء و و القضاء و اعتبار ا ل ق ي ا ف ة في إ ث ب ا ت النسب إ ذ ا عدمت ا ل أ د ل ه عدم الفراش و عدمت ا ل أ د ل ه وهذا سنة ثم ا ل إ ق ر ا ر يدد على الأمر ليس بمحرص قد يكون مباحا قد يكون مستحبا قد يكون يعني إ ذ ا فعل بجوارها وواجب يقر ه اقل احواله ا ل إ ب ا ح ة لكن لا تتعين ا ل إ ب ا ح ة عند ا ل إ ق ر ا ر فالاقرار إ د ل على مطلق المشروعين يبقى بعد ذلك درجه, الاباحة. درجة هذه ا ل إ ب ا ح ة أ و درجه ذ الحكم ا م ا ل إ ب ا ح ة أ و الندل او الوجوب هذه ت ق ر ا ر ه من ق ر ي ت ه هناك س ن م س و ل ي م ا ت في ه ا ل س ن ة ب و م س ؤ و ل ى سنة ق و ل ي ة و س ن ة ف ع ل ي ه مسؤوليه م س ل ي د ي ة و ه ن ا ك س ن ة من ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ل ي ه م س ؤ و ل ي مسؤوليه م س ؤ و ل ي ن م س ؤ ا ل ي ه مسؤوليه م س و ل ه س ل ي مسؤوليه م س ل ي ه م س ل ي ه م س ل مسؤوليه م س ؤ و ي ه مسؤوليه م س ل ي ه م س ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س و ل مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه م س و ل ي ه و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م و ل ي ه م س ل م م ن ص و ل ي ه م ل ي ه م س ؤ و ر و ي ة بفعل ا ل ص ح ا ب ة و يقاله ر عليهم كما بحديث عبدالله المغفر و جاب حديث صحيح بخالي مسلم إن انهم كانوا إ ذ ا صدوا المغرب اذن المغرب ابتدوا ا ل س و ا ل ي فصدوا ر ك ع ت ه و هذا كان في مسجد امام الترسل لهم فهذه ه السنه إ ق ر ا ل ي ة و ق و ل ي ة فعلا هناك تقسيم آ خ ر ل ل س ن ة باعتبار ورودها إ ل ي ن ا ولعلكم درستم هذا التقسيم في كتاب المصطلح لكن نشير اليه اشاره عابره السنه ة ب ا ا ل ع ت باعتبار ر الطرق التي وصلتنا منها تنقسم إ ل ى إ ل ى ه ل ا ت ه ق س ا م عند ا ل ا ص و ل ي ن متواتر ومشهور و أ ح د ما عند ه م ح د د ي ن ف ا ن ينقسم الى قسمين متواتر واحد ا و ن ق س م الاحد ا إ ل ى عزيز و مشهور الله الوصوليون بان التقسيم عندهم هو ان ا ل س ن ة ق س م إ ل ى متواتر و مشهور الاحد ا عندهم هو ما قصر قصرة عن الشهره والشهره قصرت عن التواتر والتواتر هو ان يكون في كل طبقات من طبقات ر و ا ي ة ا ل س ن ة الحذير جمع من الناس يستحيل تواطؤهم <تصفيق> على الكذب ويكون ذلك في كل طبقات الاسناد ويسند و ن الخبر الى امر محسوس لا يكون خبر عن منام ولا خبر عن ولا ت و ا ر د خواطر ف ي ف ه م ه م معين نعم هذا هو التواتر فان اختل شرط التواتر في ط ب ق ة من الطبقات ي س م ى مشهورا فقد يكون مثلا ً غريبا ً في ب د ا ي ة ا ل أ م ر ويشتهن ويشتهن في ط ب ق ة م ت ا خ ر ة كما حصل مع حدين من العالم باعتبار طبقة المسعيفة بعدهم متواتر <تصفيق> وبعضهم يجعلهم مشهورا باعتباري ه انه الذي مشى ص ف ن ا مشهوراً جعلهم ب ا ا ع ت ب ر ي أنه في ط ب ق ة معينه اشتهر في احدى الطبقات م ش ت ه ر و في بعضها أ م ا إ ذ ا كان أ ح د ا في جميع الطبقات ه فهو الذي يسمى أ ح د ا في اصطلاح ا ل أ ص و ل ي ي ن كان يرويه أ ق ل من ث ل ا ث ة في جميع طبقاته فهذا يسمى أ ح د ا المتواتر, <معنوي>. المتواتر النفضي ي يشغل تعريفه ي إلى والآخر ق م أقسمه؟ قد يقع ي الجعل و ق ع القول هو الجعل نادر أما في ان ل م يتوارد من نفضي متواتر هؤلاء الرواه التي ن قلنا أنه يستحيل ت و ا ط ؤ ه ا مع الكذبه يتواردون على لفظ واحد ي ر و ن ه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النوع نادر جدا حتى إ ن العلماء علماء الحديث ومنهم علماء الرسول لا يكاد و ي أ ت و ن لهم نهائيا من الواحد من ك ذ ب عليه م ت ا ع ا م منها يتبور ع ل ه م اما النوع الثاني فهو التواتر المعنوي وهو كثير ا ل س ن ة فالاقصد به أ ن يكون معنى من المعاني ر على على ويقع ا جمعا س ت ت ح و ا ا ل ك ي بروات المختلفين ك ي عن ه ه ل الى ذلك م مبتهم من ويقع غوات ل ح ا ل ه ا م خ ت ل ف ة ولكن يكون ق د ر ا ل مشترك بين ه ا ه الحاله هو المعنى المتواتر م المسحر الخفين مهلا بما تواتر ت و ا ت ر معنويا برواه سبون ع س ب من ا ل ص ح ا ب ة او أ ك ث ر هيني السلسله فنجد هذا الصحيحين هذه ا ل مغير ب ش ع ب ه ونجده في مسحة الخفين ونجد السفر ا ل س في قصب التوك ونجد حديث ح ل ي ف ة في ا ل م د ي ن ة من رصاص ا ل م س ح ى الخفين هذا في المشاهد ا ل س ب ا ط ة القوم في بلا قائمه وذاك أ ن ه ذهب وفاه ص ل ا ة الفجر و أ ن ه قضاء خلاء أ ر ا د أ ن ي ت و ض ا قال فاومبت لينزع خفين فقال دعما في ذي الخلق مع طاهرتين وياتي ثالث صفوان مع س ل س ب ه ا م ن ا انما ه كان يضعونه يعني ما كان ما وياتينا خلافهم ل ل م ه و مهلا ل ا صحابي من اخر هو الذي اعطاني ن ص ا ص ا ل ش ا ه د ه ر ج ل ي ن ح ز ي م ه ذهبت ويعود ن ا نساس نصاصي ل ب أن م و ق ت ه ا للمسح ا ل خ ف يوم ي و ل ي ت المقيم وياتينا ا ل صحابي اخر و ي المسحى ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى هذه كلها حاله م ت ف ر ق ة لكن القدر المشترك بينها وما ف نقول ب س ح ا خ ف ي ن و ت و ا ت ر حالي الشبع ة حالي المن بي صلى الله ع ل ي ن وسلم حالي الدعاء ح ا د ي ث الحوض ا ك ث ي ر ة جدا التواتر العلمي التي مؤلفت ان اعمال بنيات ا ل هذا قيل به التواتر لكن حقتا لم يصح به إ لا حديث ل ا أ و لكن ا حالي ق ص د ا ل م ع ى العام هناك ح ا ل ي في الجهاد تدل على انه لا أ ن من لم يخلص فيه رياده له ان الجماعات تكون م ش ه و ر ة أ و متواتره بل بعضهم ت ع ا ف ي ا ل ت و ا ت ر لكن ه ذ ا لم تواتر لهما ان الامنيات لم تواتر لهما إ ذ ا هذا يسمى متواتر、المعنى. التواتر م ع ن ى ا ل بنوعيه ح ج ة ب ا ج م ع بل هو إ ذ ا اذا, إذا ثبت كونه متواترا كان قطعيا في د ل ا ل ت ه على المراد يفيد التواتر بإذن اليقين وهو المعبر عنه استلاح المتكلمين من ا ل و ص و ل ي ي ن عاده به ن ي ر ي ا ل ع ل م الضروري معناه ان الشخص لا ي س ت ط ي ع دفع العلم الحاصل ه ن ا ل ت و ا ص ل لا ي س ت ط ي ع دفعه عن نفسه لا بد ان يصدق لا ينكره الى شخص كامل تماما مثال ما ت ر ي د الحواس إ ذ ا لاقى ا ل إ ن س ا ن شيء ولده مره ا ا ن حلوه الان ا ل إ ن س ا ن إذا ج ا ء ه مليون انسان ط ا ل ب ه هذا حلو وهو لا يستطيع ا ل يصدقه لا يجد ا ل طريقه ي ب د ي ها؟ ا لتصديقه المصدق ن في يمتطعوا عليه نفسه عنده السنة بالنسبة لإنسان وسلم هذه الله إذن المتواترة صلى و ي د ل م العلم اليقيني بل ويعلم د ا ل الضغط ا ل ى السنه و ا ل س ن ة ا ل م ش ه و ر ة و ه ما قصرت في إ ح د ى ط ب ق ا ت ه ا عن درجه ا ل ت و ا ب ر و لكنها رواها في إ ح د ى ط ب ق ا ت ه ا عدد يزيد على الثلاث. الثلاثه هذه ثلاثه ة مافوق و ا ه ا في ط ب ق ة من ط ب ق ا ت ه ا يسمى استلاح المشهور و هو قسم ا ل أ ق س ا م الى احد استلاح المحددين لكن ع ن د ه ؤ لا ء يسمى مشهوره ولو غ ي ر ا ح ن ا ف ي ل ص و ل م ي ل و ا حكما ح ك م غير متواتين ل أ ح ا د لا يفرق ب ي ن ه وبينه ا ل ح ك م ب ي ن م الحنفيه ا ج ع و ا م و ا د ئ ومن على اريكه انهم صار ح ك م ه ع ن د ه ميلا حكما ل أ ح ا د ي إ لا ف يقطع ض ي ت ه ف ق إلا يدير <تصفيق> وليس ب ط ل ت و ل ذ ل ك سنجد ان هناك بعض راتب ل ي ي ر ه ا ا ل أ ح ن ا ء العمل بلا حد ي ردها من ا ل أ ح ا د ردها بكون يراويها خالفها وبكونها بما ت ع م به ا ل بلواء او ه ا ما تعمل به ا بلواء ب ل ا ي ق ب ل به ا ل أ ح ا د لكن اذا مشهور تعمل بلواء ب ل ه يقبل ا ل مشهور و ل ا ي ق ب ل من ا ل أ ح ا د تقسيم ه من ا ل ح ا د مشهورين ا ي د ت منهم م ع ر ف ة م ا ي ق ب ل وما يردو ف ي م ا ت ع م ه به ا ل ب ل و ا ء ل اذن سوف ل ت ح ا د حجة الجماعه التي نتحدث عنها و ن ح ا ل ت ح ا د ث عنها ل م ونحن وكما ق ن ت ل د ث عنها كهير ليس إنه بل ه و إ ذ ا بسم الله حتى قليل مسرقليل ة جدا من الحديث أ ا فمن يقول ب ذ ن الحديث أ ا لكي يكون هذا ل سؤال لكي يكون هذا منا ل ي س م ي ر و ن ه حجة و لكنه م ي ج ع ل و ن ه ب د ر ج ة ا ل ق ط ع ي ة أ د ن ا م ن ا ل م ت و ا ت ر ي و منهم من ي ف ص ل ب ي ن الحديث أ ا يقول يكون هذا ل أ ح ا د ي ث كان ساحاين هذا العلم القطعيين فهذا القطع ة ل أ ن الصحيحان اجمعت الامه على قبول ما فيهما طبعا هذه م س أ ل ة ح ق ي ق ة قالها المتكلمون وتسربت إ ل ى كتب الفقه و ا ل أ ص و ل وكتب التفسير وقالها ا ج ل ا من العلم ولكن ه ذ الحلقه ليست الا لوهه من لوهات العلم الكلام الذي دخلت عن الامه والسنه اذا هبتت عنه صلى الله عليه وسلم لم يهز بعد ذلك ان اردها لقول أ ح د ولا ب أ ي ش و ه ة من هذه الشبهات و إ ذ ا لم تثبت ل ي س ل بسم سواء كانت في الصحيحين ولا ل ن اسم وصدقنا الهبث الصحيحين لازمنا ع م ل بأخبار العقائد بها لأعمل أن به. بالأحكام فهذا أحكم فهذا إن ه الكلام ل و عليه عليه. شرع بل تقسيم الدين الى أ ص و ل وفروع كما قال سيدنا ابراهيم لم يرد به دليل شرعي و إ ن م ا هو مساله أ ل ة س ت ا ح بحتة ي ة ن اصطلاحيه ك و ل إلا ل ل ف ر و ع ا ا ا جهة س ت س ت ن ا ك أمور بحته ا ل أ ص و ل الفروع لا أصول ا بها يكفر بها هناك أصول يكفر بها لا بها يكفر في يكفر يكفر وأمور وأصول فهناك فروع لا يكفر بها مثلا ً يعني بعض الناس ي ق و ل ا ن العقائد كلها أ ص و ل ي ق و ل ل ك ه ذ ا ع ق ي د ة وبالتالي بعض ا ل ع ق ي ئ د هذا امر مقدس ولا يجوز الاسلام بينما إ ذ ا كان في ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة يتساهلون ا يقول لك هذه فقط امر هائل الواقع ع ن العقائد فيها أ ص و ل لا يمكن التسامح فيها وليس لها الا الكفر والاسلام وفيها غرور يقع فيها من الخصام ما يقع فيه غرور الشريعه ي ا م ا ن اصول الامامه ع هذه من اصول ع ق ي د ة ر ؤ ي ة الله سبحانه وتعالى في ا ل آ خ ر ة هذه من غرور ع ق ي د ة لذلك ليه ب ا ل ص ح ا ب ة ي خ ت ل ف و ن ب ا ل أ ح ك ا م عندنا هروب مسائل تفاصيل أ ح ك ا م الاختلاف بها وقعها لكن عندنا وصول وجوب ا ل ص ل ا ة على الوصول لذلك او شخص ا ف ر يعني مسائل مسائل ة ف ا ص ي ل مسائل قطعي ا ا من ل وردي ص و و ل ل ا ه ت ه ما كان قطعي رتب على قطعيته ت ك ف ي ر م خ ا ل ف ي ن كان م ع ل و م من الدين ا ل ض ر و ر ة أ و كان هو يصدق به م أما يعني هو يصدق أن ه ذ انها صدر ع ا ل ل ت ع ل ى وأن هذا صدر عن الله ومنعها أ ن كذا لكنه يكذبها بعد ذلك يقول انها كذبه ذ ا كفر بالله سبحانه وتعالى وإدلي مشروية لأحد على خرى لا لذلك ا يكاله يحصل و خص الامام البخاري رحمه الله كتابا من كتب صحيح البخاري في كتاب خبر واحد لان هناك ظهرت بدعه في زمن البخاري ظهرت بدعه في العقائد بسبب علم الكلام ن ك ظهرت بدعه الخوارج و ا ل م ر ج ل ة لخصص كتاب الايمان وكله رد اما على الخوارج وعلى المرجله ظهرت ب د ع ا ت ا ل ق د ر ي ة تخصص كتاب القدر ظهرت بدعه اخرى في م ج ا ل الصفات و ت أ و ي ل الصفات وما إ ل ى ذلك وتعطيلها الاعتزال تخصص لها كتابين خ ص ص ه المعتزله كتاب صحيح وخصصه كتاب مستقل كتاب صحيح وكتاب التوحيد وكتاب مستقل هو خ ر ق افعال ا ل ا ل ثم ظ ه ر ت كذلك من المذكروبين بالعتل انكار خبر الاحد ا و ت ه م ي ش ه وجعله م يعني دون ا ل ر أ ي ودون الاقيسه وما إ إلا ل ى ذلك فخصص لذلك الكتاب خبر الواحد وكتاب اعتصام كتاب يسوع و ل ج م ع المسلمون على ان س ن ة ا ل أ ح ا د ي ح ج ة على الجميع غ ي ر ز م اتباعها و أ ن ه ا من مصادر التشريع ا ل أ ن ه مختلف الشروط ا ل ل ا ز م ة لذلك أ ي شروط وجوب العمل بها واستنباط ا ل أ ح ك ا م م ن ه ا و ي م ك ن رد اختلافهم الى قولين قول أ و ل إ ن ا ل س ن ة التي رواها العدل عدول ث ق العدول ت ه ا في ا ل ر و ا ي ة على اختلافه م ا بينه م ب شروط القبول ويتوفر ا فيه اتصال السند إ ذ ا توفر ا اتصال السند وعدات ا ل ر و ا ة و ض ب ط ه م وسلم احدهم من الشرور ا ل ع ل ة هذا كان مقبولا ً عند العلماء ويستنبط بالاحكام ويتخذ دليلا بالتشريع على قول جماهير الفقراء أ م ا إ ذ ا سقط من ر ا و ي الاسنان فان كان منقطعا او مرسلا إ ذ ا كان راويه الهدف من من بعضهم المرسل بعد التابعي هذا خلاف في يرى حجة ولكن ب ع ض ه م ا الإمام المسلم الصحيحي الصحيحي إجماع المحدد هنا على المرسل يرى قد نقل مقدمة أن على ليس بحجة حقيقة هناك خلاف سلطه مسلم رحمه الله جعل ا ل م ح د د ث ي ن والبقها بعضهم يعملوا بالمرسل وثبت عن مالك وعمل ب المرسل وثبت عن ا ل ش ا ف ع ي ا ل ع م ل بالمرسل ب ش ر و ط وشروطه ف ي ه كما في ا ل س ا ل ف ي أ ن لا ي ت أ ي د ه بمسند اخر أ و بمسند يقويه و أ ن يكون من أ ر س ل السند ا ل آ خ ر ان يكون من كبار التابعين و أ ن لا يكون ممن اشترك مع الراوي الاخر في شيوخ ض ع ف ا ل أ ن ه يخشى أ ن يكون نفس الشخص ا ل ن ح ذ و ف هناك و ا ل ص ح ا ب ي و ا ف ق هناك ل ص ح ا يوافق قول الصحابه ي ي ن ن و يوافق, يوافق كتابا س اما القول ا ل ث ا ن ي ف يقول ا ل أ ص ل بخبر لا حد ا له يريد ح ج ي ة ه و ت أ خ ذ من احكام ل أ إ ل ل ه ذ ا عرضه ما هو أ ق و ا م ه وهنا يفترق قايوها ل ق و ل يافقتين ب ر ق ة من ا ل م ا ل ك ي ة و ب ر ق ة من ا ل ح ن ف ي ة ب ر ق ة من ا ل م ا ل ك ي ة تقول خبر ل اذا د صحيح ماله معايده عمله المدينة إ عرضه على المدينه قدم عليه عمله المدينة و السبب ا ت ق د ي م على ا ل م د ي ن ة عندهم أ ن ه م ي ق و ل و ن عمله ا ل م د ي ن ة إ ن م ا لا يجمعون على العمل بشيء إ ل ا ل أ ن ه م ر أ و ا الصحابه فعلوا ا ل ص ح ا ب ة لا يجمعون عليه إ ل ا ل أ ن ه م عندهم في سنة السنه و ان لم تكن ب ا ر ا إ لان أ هذا يدل ع ل ي ه ا ض م ن ا ف ي ع ت ب ر و ن لا يجعلنا قوى ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت ا الحجة على ا ل س ن ة و لكن يجعلون ه ذ ي ن على وجود س ن ة لم تبلغهم هذا وجهه ت أ ولكن ي ه وهو م مرجوح تأويل وإن ا يعني, يعني على متأولون هم كان ل ح ل وليس لا ي م ك ا ل ش خ ص ي ت ح م ل عليهم ويتهمهم بترك ا ل س ن ة و ل ا يتهم بترك المالكاً أحد السنة و ل لمالك ك كان ن و ج ه ة ن ظ ر في هذا خالفه بها أ ق ر ب الناس إ ل ي ه من اهل العلم و أ ك ث ر ه م لهم وده وهو الذي نساء حيث راسلهم ن الشام برسائل م ع ر و ف وتبدا ل ل رسائل بشام بعض المسائل التي بها تاتيها مالك ولكن بعض م ل الولديه من المعاصره ل ه ذ ه ا ل أ م و ر كما حصل مع ابن أ ب ي ايبن عندما بلغه ان م ا ل ك يقول م ن ك ا ن خ ي ا ل ما ه ل س ب ي ل بين ع ا ل خ ي ا ل ما لم ي ت غ ط ا ل ي س ت ت ا ب مالك و ي ل ل ا ق <تصفيق> ت طبعا ليس على اطلاقه وليس صحيحا وذلك استعوض من عبد البر والعربي ا وغيرهم ان ينقلوا هذه ا ل ك ل م ة فقالوا اقال ك ل م ة عظيمه هذه ا ل ع ظ ي م ة الكلام ولكن الصحيح هو انما قال ذلك حفظا لجناب ا ل س ن ة و ذ ب ا عن ا ل س ن ة وكراهيه ان يظن العوام أ ن هناك شيئا يقدم على س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ومن المالكيه من جعل القياس مقدما على خبر ا ح ا والصحيح عندهم عند المالكيه تقديم ا ل س ن ة على القياس و هناك ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ج م ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ح ن ف ي ة الذين انكروا يقولون خبر أ ح د ملم يعارضهم ما هو أ ق و ا م من عندهم كيف يكون هناك ما هو أ ق و ا م من عندهم أ ن يعارض أ ص ل ا ويشاركهم ا ل ك ي ه بهذا ا ل ر أ ي أ و يكون م م ا تعم به بالواء يقولون إ ذ ا كان الشيء تعم به بالواء خيار الهيز قالوا هذا امر تعم به بالواء هذا خبر أ ح د من عمل به قيل لهم لا تعم بالواء به إنما لكنهم بلوى ببيع بلخيار وراغب بل بلوى ليس الأصل الإنسان لا له لا تعمل يحتاج إلى ل يشتري شيئا فيه يحتاجها أما بأن رده لكن هم قالوا هكذا قالوا ما تعم به البلوى لا يقبل بخبرها ولذلك عندهم حتى في ر ؤ ي ة الهلال لو أ ن هناك صح وجاء عدل في ر أ ي الهلاله لا يقبل رايهم قالوا هذا المقام ا ل ه ل ا ل يمكنهم ل و د و ن ح ان ب م ظ ل يراهم أن ي ج م ع ا من الناس فيه من فيه للمشت... <تصفيق> <تصفيق> يعني لا ي ه ا ل أ ح ا و ن به الاحد لا يقبلون به ا ل ر و ا ي ة حتى في جانب ا ل ش ه ا د ة عندهم يحتاجون إ إلى... ل <تصفيق> ى لذلك ردوا بعض ا ل أ ح ا د ي ث كحديث مصرى و ن محارضه الوصول في زعمهم وردوا او بظنهم وردوا رد ا ل م ل ك ي ة و الاحناف حديث خيار مجلس ل ن ف س ا ل ع ل ة و الاحناف كذلك يزيدنا و على ا ل م ا ل ك ي ة ب أ ن ه اذا خالف القياس صحيح طبعا القياس غير صحيح ردوه كذلك اذا خالف القواعد ا ل ع ا م ة كان ح د ي م ا المصرات من اشترى شاتم و من اشترى ابنا م ص ر ا ت فهو بالخيار بعد أ ن يحلبها ثلاثه ا ل ش ا ء امسكها وشارد لها و صاعا من ا ل ت م ن قالوا هذا يخالف ا ل أ ص و ل ما معنى المسرات المسرات هي التي جمع اللبن في ضرعها إ م ا في ن يعقد ضرعها حيث يجتمع به اللبن ويوضع عليه م ا د ة تمنع فصيلها من رضاعها اللبن ضاعها فإذا رأىها الراء هذات ظلن لبن ل في ومن ا أنها ق ع ن ليست كذلك و إ ا هذا ل ب أ ي ا م و ل ي س ل ب ن ي و م واحد ومن م أوجه خ ا ل ف ة ل بحبر ا ل احد ا يقول ا حبر احد ا اذا خالف هراوي ه لنقل ل ذلك مثلا لا يقولون ب ي ا ل غسل سبعا من غلو غلنا د ل أ ن ه ر و ى عن ابي هراء ب س ن ة صحيح أ ن ه كان يرى الغسل ثلاثه مرات فقط فقال اغسل ثلاثه مرات ورد عليه وقالوا هو أ ع ل م ما روى إ ذ ا كان هو راوي هذه ا ل ق ص ة ومع ذلك يفتى بخلافها يدل على انه وجد ناسخا ذلك القول نفس ا ل ع ل ة التقريبه التي عند المالكيه بمرأة ل م ن ا مرأة ق في عمل ا ينسى وقد المدينه ي أ ا ل ح ظ ل لا, أنه دال, على يحفظه ويفهمه ولكنه لا يفهمه أنه دال على المرأة يفهم أنه ويقوته ما إ ل ى ذلك من ا ل ع و ا ض الكثيره التي تعترض فهم الادله فعلى كل حال مع احترامنا كما قال المصنفون المالكي ة والحنبيه ان ا ل س ن ة أ ح ب و ا ل ي ن ا منهم ف ا ل س ن ة لا ترد من ه ل ه الشبهات ولا من ه ل ه ا ل أ ق و ا ل ف ا ل س ن ة ح ج ة على أ وين ل و آ خ ر ي ن ح ج ة على راويها كما هي ح ج ة على كل الناس ف إ ذ ا ث ب تردت ت إ ل ي ه ا الشهاده و إ ذ ا لم تهبت ف ذ ل ك يصاب الى غيرها من القواعد ا ل ع ا م ة أ و الاستصحاب وغير ذلك من الرسول التي سنتعظم هناك نوع من انواع ا ل س ن ة و الحق ق ل ي ب من السنه ا ل إ ق ر ا ر ي ة لكن يقراه فيه ليس إ ق ر ا ر النبي ً ل صلى الله عليه و سلم و إ ن م ا هو ق ر ان ر م الله تعالى وهو أن يحصل ا ل أ م ر على عاته النبي صلى الله عليه و سلم و لا يبلغه ان يقراه ن لَكِنْ لَا ل ي ب غ و لا ك ن ل يرد كذلك النهي عن ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ص ل ا ل ق ر آ ن دائما إ ذ ا حصل شيء ي أ ت ي ا ل ق ر آ ن فيحدثه و سلمان لذلك بعض ا ل ص ح ا ب ة ج على هذا النوع من ا ل س ن ة كما قال جابر كنا نعزل و ا ل ق ر آ ن ينزل و لو كان شيء منها عنه ينهانا عنه ا ل ق ر آ ن فبعضهم يجعلها ذ النوع كذلك من السنه ا ق ر ا ر ي ت نفتح مجال لاسئلتكم العبرة العمدة ما تطارعونه هي في ت ا ب ا الشرحة سيكون فقط إشارات سيكون و فقط ع بارك يعني تم بها فما الله ن ك قرأ ا ي وجيبوا عليها. اي أ خ ت تقول لنا زوجتي في ا وما زلت في العده يجوز الحضور علم اني اخرج بدون محرم ومع أ خ ت ي في الله معها زوجها ذ ا كنت تخرجين في الدرس ل م تعودين في نفس ا ل ل ي ل ة وفي مكان قريب لم تسافري ليس خارج ا ل م د ي ن ة اذا كنت داخل هذه ا ل م د ي ن ة وتذهبين مع من يؤمن عليك م ت س ت ر ة غير م ت ط ي ب ة ت ح ض ر ل ل د ر س لما ترجعي ن بلا شيء في ذلك إ ن شاء الله اما إ ذ ا كنت خارج ا ل م د ي ن ة بحيث س ا ف ر ي ن أنا المحرم وإذا كنت يعني المهم لكي المحب وهي التي كنت المرأة فلا ي عن هذه ا ف ة ة ي ج بد عليها ل ا إ ح ا أن لك الزينة ي و ب ة مدة ا ل ع د ة ح ت كتاب ى يضع ويجب عليها وأجله ل ر م بنتي زوجي هاللي توفي عنها فيه لكن يجب عليها أ ن تميد به لكن لا يلزم و ان تبقى فيه دائما لو خرجت ببعض ش أ ن ه ا الدينيه والدنيويه ثم رجعت الى البيت فهذا لك ان شاء الله ج ا يقول ه ن ا الكتاب الصفحة ك خطأ في المئة السبعين في تعريف المشهور قال الكاتب ما رواه واحد او اثنان والصحيح و ا ل ا ث ه ا ل ومائه ر الف لكن مشهور في ا س ت ل ا ح ا ل و ص و ل ي ي ن هو ما قصر في احدى, مرات... إحدى طلقاته قصر عن ر ت ب ة التواتر دون ان يعني إ ذ ا كان في بعضها متوافر وفي بعضها قاصر عن التوافر وفي بعضها متعدد وفي بعضها م ف ر د ه ذ ا يسمى م ش و ر ة ما اذا كان في كلها م ف ر د وعزيز ف ي كلها هذا ي س م ى احد هل يمكن أ ن تعطينا تعريفات م خ ت ص ر ة تكتبها ت ك ت ب التعريفات ا ل م و ج و د ة في الكتاب وهي م خ ت ص ر ة جدا ً هل من م م ك ن أ ن تعطينا تمارين مع ح ل و ل ن خ ت ب ر قدراتنا ونراجعها ر ج ع ا ان شاء الله دائما هذه الامور يمنعني منها كاره المشاغل وعدم ت ذ ك ي ر لكن لو ذ ك ر ت ا ل ق ل ا ئ ل وذكرت ا ل إ د ا ر ة إ ن شاء الله معني ا د ما لا ا خ ل ا هل ما تعم به ا ل ج ع ب ة يمكن أ ن يصير غير محرم غير محرمين لا كتب محرمات هل من الهده عما تعم ب ه لا ما تعم ب البلوى ليس سببا في, سبب في, سبب في التخفيف ولكنه ليس سببا في ا ب ا ح ة دائما ليس كل ما تعم به ل ه يكون مباحا لكن عالما ما تعم ب البلوى يباح مهلا الشخص المراه أ ا ل م ر د ع تعم البلوى ب أ ن يبول ولدها مهلا على ثيابه ا خاصه ة و ي د ذ ك ر نخفف ف ي ت ط ه ي ر ا ل ع و م ببلواب القطط التي في ب ي و ت ع ا م البلواب بلوغها في ا ل أ و ا ن ي لا ي غ س ل منها الاناء و م ي ع ع و ببلواب في الشريعه سبب للتخفيف لكن ليس مناطا لكي تجعل كل ما عمل في البلواجات تهم معاملات كذلك سبب للتخفيف ولذلك من قواعد الشرعيه عند العلماء هاشي ا ش ي هاشي هاشي هاشي هاشي ن ز ل منزلة ا ل ض ر و ر ة ي ع ن ي لو ه ن ا ك م ع ا م ل ة ه ي ب ا ل أ ص ل ممنوعة هاشي ص ل ش ي هاشي هاشي هاشي ه ا ش ا ش ي هاشي هاشي هاشي ه ا ي هاشي هاشي ه ا ش ا ش ي هاشي ا ي هاشي ه ا ش هاشي ر ا ش هاشي ا ش ر ه ا ش ل هشي هشي هشي هشي هشي هشي ا ش ي هشي هشي هشي ه ش هشي هشي ا ل ة ت ن ز ل ج ب ان ي ا ك ا ل ع ا م يجب ان ز ل و ه ا ل ض ش خ ا ة ي ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي و ن ه ا ل ف ت خ ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص أ ج ب ان يكون هناك ا ا ص يجب ان ي ك ن هناك ا ش خ ج ب ان يكون ه ا ك ا ش ب ا ص ي ب ان ي ك و ا ل ت خ ف يجب ك ن ليس م ا ت ع م ص يجب ان ي و ن ا ك اشخاص يجب ان ي ك و ك ا ش ا ص يجب ان يكون هناك ا ش خ ص ي ب ان و هناك ا ش خ ص يجب ان يكون ه ذ ا م ا يقول يجب ا هناك اشخاص ما هي الايات التي تنصحوننا بها بحفظها جميعا إ ن شاء الله الدرس القادم والخميس من سنخصص منه ربع س ا ع ة لاختيارها بالفصل حتى تكون عندك إ ن شاء الله ف لكنهم ا ج يمكنهم ي ان ل يكونوا ع فقط أنه الدين ي من ا ل ن ا يبعله هذا يكتبون ع ل ه أنهم ع د منه في ك خبر ح المخالفه في أحادي ضعيفة ضعيفة لبخاري ولكن بعض ولكن البخاري ومسلم ينتقدها بعض العلم لا تقصد حالي مسلم د أ ا ا ل معلقات البخاري هي حاله ضعيفه على البخاري نفسه لا ينصد حالي م س ل م البخاري و لا حالي المسلمه هذه ا ل أ ص ل هي ا ل ص ح ة ولا ن م ت ب ع ض ا ل ح ا د ي ق ل ي ل ضعفها بعض العلم ضعف سندها يعني يكون حالي ببخاري بسند و يكون محفوظ بسند اخر غالبا الطعن الذي يكون في السنين ليس المتنون وبعضها يكون في المثل في بعض ا ل ف ا ض ي ا ل م ف ت ت ي مسلم وبعض ا ل ف ا ض ي ا ل م ف ل ت ك و ن م ع ل م ه هذا يوجد ولكنها احادي م ح د و د ة و م ع د و د ة و م ع ر و ف ة فهذه ليست مجمعا عليها أ م ا ما سواها فقد جازت ت ن ط ر ه واجمعت ا ل أ م ه عليه ا اما ق ض ي ة اشتراط ا ل م ا ل ك ي ة ل ق ب و ل في قبول لاخبار احد لاعرض عمل ا ل م د ي ن ة تمثلنا لكم بثاني واضح عند ا ل ن س ا ئ ح لنقول ا ل م ت ب ا ا ع ن ك ل واحد م ن ه م ا بالخيال هو م ا ؤ و ل عني خ ت و أ و ح د ي ث ك في ا ل ح ز م ا ا ل ب ع س ب ا ل خ ي ا ل م ا ل م ي تتمتع ف ر ق بها و ر ك م في ع ه من ا و ك ا و ك ت م الحياه م وحيخات ا بعضهم د ث ي ع مع ع شخص ن التي ح ى ت ف ر ق صح ولا؟ ا ت م قالوا ل ا فهذا الخبر ا بعضهم عدل بها ليس و ا كل ه م ع ل ل بها بعضهم قال لا ه ذ الخبر ا لا اعمل به ل أ ن ه يخالف عمل أ ه ل ا ل م د ي ن ة قالوا اهل المدينه ف ق ا ء ا ل م د ي ن ة أ ع ل م ل ق و ا ل ص ح ا ب ة و ل ق ا ل ت ا ب ع ي ن لاقوا ل ص ح ا ب ة ومع ذلك لن يقولوا بهذا القول فدل على أ ن عند ولائك ا ل ص ح ا ب ة أ م ر ناسخ لهذا القول هكذا قال والصحيح أ ن هذا ليس ع ل ي عمل ا ل م د ي ن ة أ ص ل ا فقد ثبت عن, عن ابن عمر وهو ابن من وقهاء ا ل م د ي ن ة من ا ل ص ح ا ب ة انه عامل به وعن جماعه من ا ل ص ح ا ب ة وهبت من التابع ي ن عن سعد مسيب وفقير المدينه وهبت من التابع عن الزوري وفقير المدينه عن التابع ا ل ش ر ا التابعين وهبت عن التابعين عن ابن ع ب ي ي به ي وقال كلمته ا ل ع ظ ي م ة بمال هل لباسه الذين حكى الله لباس النبي صلى الله عليه وسلم امر جبدي هو السنه ويصح ان قومه السنه في اللباس ان يقتدي الشخص ما يقتدي قوم. قومه مما هي الصفات الشرعيه مما لا يحدد عضوا ويستر لا يستر البدنه ولا يحدد عضوا إ ذ ا كانت ا لباس ل القوم فيهم وصلات ا ل ش ر ع ي ة فهو ا لباس ل الشرعي أ م ا إ ذ ا كان القوم يخالفون الهديه الشرعيه في اللباس فلا يتابعون ف ي ه لباسهم ويكون لباسهم هو الشهره ولباسهم هو ا ل س ن ة ذكرتم منذ ان ل ح ي بعض الشبهات محسن ا ب د ع ك ن ع م ه البدعه فهناك من ي س ل بقوله تعالى ورهبان ي ة ل ب ت د ع و ه ا ما كتبناها عليه الا بذكر الله قالوا هذا يقراه من الله تعالى على هذا فعلي فما وجه هذا الفهم وما الرد عليه الرد عليه ان يقال إ ن إن ه ا إ ن ه م سنوها بعد أ ن اميتت يعني ابتدؤوها من جديد بعد أ ن اميت ت و لكنها ليست لم يفعلوها لم يفعلوا هذه ا ل ر ه ب ا ن ي ة ابتداء بحير ليس لها اصلا في دينه مع أ ن ن ا لسنا متعبدين بكل ما يصوم عن هؤلاء ف إ ا ن الله صلى الله عليه وسلم لم يتعبدنا ب ا ل ب د ع و إ ن م ا تعبدنا بالسنه وقال ان عمل عمل ليس عليهم ولا به ورد فلا يكفي أ ن يكون ابتداء موم السابقه جائزا حتى يكون ابتداء عندنا جائز ل أ ن ش ر ط العملنا بما ثبتنا ع ي و م ا ل س ا ل ف أن لا يخالفه شرعنا وهذا مخالفه ق ولكن ا ل َ ى و َ ن ََ ز ل ن َ ا س ه ليس ك َ ا ل ذ ا ك ْ ر َ مبينه َ ي القران ََ إِلَيْهِمْ مَعَنَهَا... ز ِ ل و َ ن َ ا إِلْيكَ السنه التي ْ تبينها َُِ ي ا ن َََِ ا شافيا ل أ وتتعلمون ا ا ل ل ََََ ز ل انها إِلْكَ ق ُ ر آ ِ ت ُ ظ ِ ر َ من َّ اشهر س شعائر بإسلام ولكن أ ف ض ه وأهمها ا الصلاة ومع ل ذ رهد ي ق و ل أ و ق اننا ت ه ا والأشياء م ذلك ل ص ص ف ة ر ي ح ة إ ن نتحدث ا عن البينات من ا والهدى بعدما ب ت ح د ث عن الناس ه ل هذا تصوير ا ل ق ر آ ن ه ذ ا يشملون بيان القران ولذلك ل نظهر ونزلنا اليك الذكرى ان الذكرى هو المقصود به ا ل س ن ة ل ت و ي ا ل ن ان س ما ز يكون إ كان مع الآخر ن مع محتمل أ هناك ز اشياء ا س إنه وصل ل ا ق ر آ ن ك ذ لانه ك ب ي ا قال يكون ا ن ل ك هناك ي اشياء ء أنه أمر ا خ ر ا ل س ن ة و ا ل س ن ة ب ي ن القرآن و ك الله س ب ح ا ن هناك وتعالى قال وهم إ ا ب ي ا ن ء ا س ر ى أصل ما رأينا لكن س ن ن ة الجبلية وامثالها فما فهاي قوله في ح م حق الإحية وإعفائها وما الراجعة المجتمع الذي ب ع د النساء سلمه يتركون ل ح ا م وترك النساء سلمه ل ح ي ت ولم يؤمرنا ب ا ع ف ا ئ ه ا ولانهن ا ا عن حرقها لكن, الأمر لكن النساء سلمه أ م ر بعفائها ونهى عن حرقها وجعله فاصلا بيننا وبين الكتاب و أ م ر ا ل مخالفه المشركين فلا يستقيم ا ل أ م ر فيه نصوص ش ر ع ي ة ق و ي ة و ا ض ح ة محكمه فلا يمكن التعلق بالفعل به وحده وليس أ م ر ا قضائيا حتى قال انه فعله قضاه ء ولا أمر يتعلق بالإمارة حتى فلا ليس أمر حتى الاحتفال بميلاد الولد الصغير عند بلوغها عاما أ و اثنين من العادات هي رائجه البلاد أ م هي من البدعه ة إذا كانوا ي ع ا فيها ويعدونها من الدين البدعة أما إذا كانوا يبعونها الاعتيادي فهي في من الله بحكم بالكفار يكونوا تلشبهوا تحبا بالكفار ثم هناك من يرى ب أ ن عمل الصحابه ة الإنسان س ح ج ة فماذا يقول لها ل م ا ل ك ي بهذه ا ل م س أ ل ة هذه ا ل م س أ ل ة ان شاء الله سنعرض لها في الادم المختلف ف ي ه ا عند قول الصحابه المالكيه لا يرونه ح ج ة إ ل ا إ ذ ا اشتهر ولم يخالف واحد من الصحابه يعدونه ح ج ة وللا باجماع السكوت إ ن شاء الله درس ا ل إ ج م ا ع لنا نتكلم و فيها ما معنى اصل الخراج ب ا ل ض م ا ن وهي تعدنا ل شرح هذه المصراف الخراج بالضماء هو حليب صحيح و ق ا ع د ة فقهيه والمقصود من خ ر ا ج ا ل أ ج ر أ و ا ل ف ا ئ د ة التي يستفيدها الشخص فلو مهلا بعتك ي دابه يعني نفترد ناقه م ه ل ا وبعد ي ولدت ه عندك أ و لم ت ح ل م بعد ا ل شهر و أ ن ت تحلبها كل يوم وتلع لبنها تبين لك فيها عيب قديم كان عندك فقلت لي اناقه فيها عيب معين ورددتها ل ع ي ب لا استطيع ان ط ا ل ب ك بثمن ذلك ا ل ن ب ل الذي استعملته على خراج استفدته أ ن ت من وجود هذه ا ل د ا ب ة عندك وهو يقابل الضمان الذي كان عندك ا ن ت فلو ي ضمان كما تلفت فكتوريا مسؤول عن قضائها يقال الخراج بالضمان ع ن الخراج هو عوض ومقابل للضمان و ه ي ه قائله فقهيه يعبر عنها تعالي اخر فيقول من له النمى فعليه ا ل ت و ا ف من عليه ا ل ت و ا ف له النمى من, من, من, من عليه, عليه الضمان إ ذ ا ضمنت ا ل س ل ع ة هو سيقضيها توت بمعنى ه لان ك ت س ي ي ق ض ه هلا له م ا ه ا وما يكون ف ي ه المعامله من غ ة في فترة ا خيالك ا قبل تلك ل نفس م هي الخراج ض م المقابل ن ا خ ر ا ج للضمان أ و م س ت ح ق بسبب ان ل ص الشخص ضامن للسلعات <تصفيق> فهي غش يفعله باعه الحيوان ع ا د ة إ ذ ا أ ر ا د و ا ان يبيعوا د ا ب ة حلوبا تحلب ف إ ن ه م يجمعون اللبن في ضرعها و إ ذ ا أ ر ا د و ا ان يظهروا سمنها سقوها الملح حتى تتفق و إ ذ ا أ ر ا د و ا لهم وسائل ك ث ي ر ة في التدريس على المشترين ف إ ذ ا فعلوا ذلك في اللبن ي سمي ذلك ت ص ر ي ة تصريه هي جمع اللبن في الضر ب لغض النار على الطريقة التي جمع بها لي صرها أو هي بها صرها ج لانه ب الصر يجب ان ل ص يكون هناك ع ه ا تصرفات ي سواء ويجب ا د ة ك م ا ق ل ن ا ت م ن ع ا ل ف ص ي ل ة ر ف ا ت و ض ع سموشمال ا ل ي ا ل ب ن بحيث يمنع ان ل ف يكون هناك ويميج ل ب ر ه تصرفات ا ل ض ر م ن ت يجب ان ي ك د ي ه م ا ش ا ء الله حلو ج ي د ا الشخص ا ش ت ر ى ناقب هاي لانهم م و ص ا ت وبعدها ا ي و ي ن ت ب ي ل ه ان يكون س م ا هلا رأى له ه ا معها ورد ن ا ه اشياء مرة واحدة و ع ر مرات اخرى م فقط هلا لا مرتعبني هذه ا ل ة هذه الشات ا أو د ا ب ة التي جمعت منه في ضررها تسمى م ص ر ا ة و ع م ل ي ة جمع الضرر تسمى تصريا يا شيخ لو س ن ح ت و ان شاء ا بما يخص ا ل ع ق د الشرعي وما يرجعني من حق وما عليه وما يمنع عليه خ ا ص ة أ ن نرى س ي ب ا وتماديا من بعض ا ل إ خ و ه لله الله اعلم كره اللقاء والاتصال وما قد يفسخ العقد العقد؟ شرعياً لا يفسخ يعني, هو لا يعني لو عقد الرجل على ا ل م ر أ ة عقدا شرعيا بولي وشهود ومهر ثم ت أ ج ل الدخول س ن ة أ و سنتين أ و أ ش ه ر فهذا العقد شرعي و إ ن كان الشرط الذي وضع به بناحية يعني الشرعية باغل يخاله لأنه مقصود العقد لكن بعض الناس ي ف ع لكن ه وهو لمقصد شرعية أن ت و بنت صغيرة م هذه وما ف ا شاء الله ولا يوفى في به به إن لكن حرج زوجته مادام عقد شرعي أ م ا إ ذ ا كان فقط أ م ر صوري تعرف الناس على أ ن يفعله ولكن ه لا, لا يرتب و ن عليه أ ي أ ذ ر فهذا ليس عقد شرعي ن اصلا و ي ولا يفعل ي ر ت ب عليه ش ي ليس ء من آذاره فهذا عقد ع ش ي هذا لغو يعني لا غ و يعني ل ي أ خ ذ و ن اهلها هي مهرا ولا, ولا يستريحون منها شيئا هذا ليس عقلي شرعي ي ن ت البحول لا لهذا العقد يمضل قولي قولي بنيت يعني, بنيت لا بنيت يعني أن أنه سيدخل عليه لا بنيت يستمتع يعني تستمتع بس عقد يفسخ ما قد يفسخ شعب السائم في, في تونس شيخ 何で言うの هذا ليس العقد الشرعي م ج ر د يعقد ا ل إ ن س ا ن يستحق البناء إ ل ا إ ذ ا كان هناك مانع من البناء كالصراط كما قلت ع ا رجال السنة النبوية ل كحن عنده على ل ي س من السنه بمعنى انه ل يتعبد شيخة يكون أو محرم يكون وامرأة أرضا هذا محرم ذلك ذلك لكن لا وجدة رأس به الكولنا هناك كتاب نور س ل السيرة كتب ن ه ا ا ل ل م الراحق المختوم هذا من أفضل يقين ه هناك ا ا نور ل لمحمد الخضري بك ل كتب م من و و ل ي لسيرة د إضافة هشام ك ا ل س ي ر ة القديمه لكن نسبة لما كتب يسوع ل معاصر وهو قريب التناول في السيرة أفضل دراح هذه أنا أفضل ما كتب、دي. ي أ ولكن ي ر ق ا ل و ن ان م ع يكون ل هناك مخالب ف للسنه م ولكن يكون هناك ل ل ث ث ي و ن مخالب ف للسنه س ن ة ل ا محرم م يعني يكون ل